إن علينا للهداة وإن لنا للآخرة والأولى فأذبتكم نار تلظع لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وس يجنبها الأتقى الذي يأتي ما له